Ja, Allah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تعرض سيد العروه قدس سره إلى فصل جديد وهو فصل في أحكام الخلال في القبلة وعلق عليه سيدنا قدساس سره في الجزء الثاني عشر من موسوعته صفحة ثمانية وثلاثين المسألة الأولى من هذا الفاصل إذا أخل المصلي بالاستقبال فهنا عدة فروض الفرض الأول أن يكون الإخلال عن علم وعمد ولا إشكال حينئذ في بطلان صلاته لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط وهذا الفرض هو القدر المتيقن من الشرطيه أي شرطية القبلة في صحة الصلاة، كما هو المستفاد من الكتاب والسنة، فمن تلك النصوص صحيحه زرارا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: استقبل القبلة بوجهك. ولا تقلب بوجهك أو ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فتفسد لو فتفسد فتفسد له بعد النهي يكون منصوبا بآن المقدرة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن مقتضى هذه الصحيحة بطلان صلاته لو أخلى بشنو؟ بالاستقبال عن عمدين الفرض الثاني وهو محل الباحث ما إذا أخل بالاستقبال جهلا سواء كان جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع وهنا ذكر سيدنا قدس سره أن الماتن أي سيد العروى أطلق القول بالصحة من دون تفصيل بين صور الجهل فكأنه لا فرق عنده بين أن يكون الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم فإن في كليهما يكون حكمه صحة صلاته إذا كان الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار تبعا للمشهور والظاهر أن المستند في ذلك أي مستند القول بالصحة في مطلق صور الجاهل إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة إلا إلى القبلة قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله حيث استدل بها المشهور بحسب استظهاري سيدنا قدس سره على ان مفادها التوسعه الواقعيه للقبلة في فرض الجاهل أي أن القبلة واقعا في فرض الجاهل واسعة لما بين المشرق والمغرب فتكون هذه الصحيحة حاكمة على الصحيحة السابقة ففي الصحيحة السابقة باب تسعه من أبواب القبلة حديث ثلاثة قلنا بأن ظاهرها شرطية القبلة مطلقا كان عالما أم جاهلا وهذه الصحيحة وهي في باب عشر حديث اثنين ظاهرها الحكومة على تلك الصحيحة وتوسعة القبل لما يشمل شنو ما بين المشرق والمغرب ومقتضى إطلاق الصحيحة الثانية شمولها حتى لفرض العلم إذ قال قلت أين حد القبلة فكأن منظوره القبلة من حيث هي لا القبله من حيث الجاهل والشك بل القبلة من حيث هي أين حدها فاجاب ما بين المشرق والمغرب قبلة كله وظاهرها أن هذه التوسعه شاملة حتى لفرض العلم لكن يقول سيدنا قدس يسره في تقريب الاستدلال حيث خرج فرض العلم عن هذه الصحيحة بالاجماع والنص فيبقى الباقي تحتها وهو فرض الجاهل سواء كان جهلا بالحكم ام بالموضوع ثم يشكل على هذا الاستدلال لاشكالين طوليين يعني احدهما تنزليون الاشكال الاول ان هذه الصحيحه معارضه للصحيحه السابقه على نحو العموم من وجه. فالصحيحه الاولى تقول القبله نفس المسجد الحرام كان المكلف عالما أم جاهلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره بل يبعد اختصاصها بفرض العلم بمعناه أننا تارة نقول بأن هذه الصحيحة شاملة لفرض الجهل بإطلاقها وتارة ندعي أن الجهل قدر متيقن منها لأنها شاملة لفرض الجهل شنو؟ بإطلاقها فقط بل هو قدر متيقن والسر في أنه قدر متيقن بحيث تكون هذه الصحيحة نصا فيه أنه مع فرض العلم بالقبلة لا حاجة إلى الأمر باستقبال القبلة وعدم تقليب الوجه عنها والحكم بالفساد المستلزم للاعاده لان العالم لا يتعمد اذا كان يعلم القبلة، ومقتضى كونه شارعا في الصلاة، ان شنو لا يتعمد الصلاة لغير القبلة فلا حاجة لأن يقول له الإمام استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه إلى آخره فإن هذا اللسان إنما يتصور عرفا في حق الجاهل لا في حق العالم فالقدر المتيقن من صحيحه زرارة السابقه هو فرض الجاهل لذلك فهي نص فيه لا أن شمولها لفرض الجهل بمقتضى الإطلاق وهذه الصحيحة التي هي محل الاستدلال وهي قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله أيضا شاملة لفرض العلم والجه بل القدر المتيقن منها فرض الجاهل إذ القدر المتيقن من توسعه القبلة هو توسعتها في فرض الجاهل فيقع التعارض بين الصحيحتين ومقتضى التعارض بينهما جنو تساقطهما هذا إشكاله الأول الاشكال الثاني التنزلي قال ان الصحيحتين ساقطتان بالمعارضه لولا نقل بان الترجيح مع الثانيه الداله الثانيه يقصد الاولى يعني بحسب ترتيبه هو الثانيه بس احنا حسب ما ذكرنا الاولى يعني الدال على اعتبار استقبال المسجد الحرام لو لم نقل بان الترجيح مع صحيحه زراره الدال على اعتبار استقبال المسجد الحرام لما لموافقتها للكتاب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وجوهكم شَطْرَهُ فالصحيحه التي استند إليها المشهور في توسعة القبلة حال الجهل حتى لفرض الجهل بالحكم ساقطة فلا بد في اثبات الحكم في كل مورد من التماس دليل بالخصوص اي توسعه القبله في فرض الجهل بالموضوع يحتاج الى دليل توسعه القبله في فرض الجهل بالحكم يحتاج الى دليل واما هذه الصحيحه فلا يمكن التعويل عليها هذا ما ذكره قدس سره صفحات ثمانية وثلاثين وتسعة وثلاثين من الجزء الثاني عشر من موسوعته المباركة ايش رأيكم في هذا الكلام آه هذا كلام الخوي ايش رأيكم في هذا الكلام نعم بالصحيحه موفق الكتاب بالي ممكن ادخل حتى الثانيه موافق الكتاب انه الايه تقول اينما تولوا فثم وجه الله في الصلاه مطلقه وبالتالي هذه ورد في الصلاه يقولون اذا عدنا عمومات يؤخذ العموم الاقرب الى الموارد عدنا عمومات تقول اينما كنتم فاولا شنو الايه أينما تولوا عفوا فثم وجه الله وهذه عامة وعدنا آية خاصة بشنو بالصلاة بل بصلاة الفريضة حيث إن النبي صلى الله عليه وآله كان في صلاة الفريضة فنزلت عليه هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فانحرفوا وهم في الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة البيت الحرام فهذا العام الثاني أضيق دائرة من العام الأول وألصق بالمورد من العام الأول فهو المرجع والمحكم في مسألة الموافقة وعدمها. ده هو لا يقول, يقول خاص، شيخنا يقول القدر المتيقن منها فرض الجهل. ما يقول خاصة، نعم. لا حتى القادر متيقن ليش لأنها حكم تأسيسي من النظرة حتى لغير الجاهل، بمعنى أنه <تصفيق> يعني يتصور في في زمان الباقر بعد ما صار الاستقبال واضح عند الرواية صادرة عن الباقر عليه السلام وآية الاستقبال نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وآله يعني هل يحتمل إلى عهد الباقر بعدما يأسس الحكم حتى يجي في عهد الباقر يقول يا جماعة ترى القبلة شرط في الصحة هذا الكلام بعد فإذا بالنتيجة يأتي إشكال سيدنا قدس سره أنه مرت سنون متماديه على بيان شرطية القبلة وأصبح من الضروريات والواضحات فلا معنى لأن يقول الإمام للعالم بالقبلة استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عنها معنى له فصار القدر المتيقن شنو فرض الجاه... يلا الجاهل يلا نقول جاهل تقسيم كسوري وتخصيص خلاص جاهل القصور التخصيص اللي دخلناه في خساره ال... في الروايات ما يلزم انه مثلا تخصيص الاكثر ولا القدر المتيقن هو الجاهل القصوري ده ما نقول في هو ما يقول القدر متيقن جاه الجاهل عمن أن يكون قاصرا أو فأقول. مقصرا؟ نقول أن جاهل القاصوري وجاهل التقصيري فإذا تمسكنا بالصحيح الثاني أنها عامة فرض العامل وفرض الجهل الذي خرج منها هو فرض الجهل القصوري لا فخرج منها فرض العلم ما, ما بين اليمين هو إيه يقول خرج منها فرض العلم ويقول من الأكسي. من الأكسي. من الأكسي. من ما بين اليم... ما... إيه؟ يقول قطعا لا تشمل فرض العلم ما بين المشرق والمغرب قبله لا تشمل فرض العلم للاجماع والنصوص فيبقى تحتها الجهل القصوري والتقصيري ممتاز تقول بانه الذي سيئ... خرج إذا خرج منها وماذا هو الجهل القصو... القصو... لا خرج منها فرض العين. ليش تخرجون؟ ديك ليش يخرج؟ ليش ولماذا ت... تخرجون الفرض القصوري لم يقم إجماع على خروجه. هو النكتة ليست يعني النكتة نقول مو الإجماع أنه يلزم لغوية دليل الدليل الشفوي أو الأولى يعني توسيع الواقعية مطلقان. فلماذا لا تقولوا بتعارضهم؟ فأقول تحل التعار تعارض قدم حل بين روايتين صادفت الصعب... الروايتين ما بينهم تعارض لأنهما. لأن الرواية الثانية التي تدل ما بين المشرق والمغرب بعاجعها مع أنه عين القبلة تكون من باب أنها محصلة للعين لا مستقر بينهما هذا محمل آخر شيخنا هذا المحمل،, هذا المحمل سيأتي تارتان نقول بأن هذه الرواية ليست في مقام بيان توسعه القبلة اصلا وإنما هي في مقام بيان اتساع المحاذات كما ذكرناه سابقا أي هذا محمل آخر مقابل كلام السيد الخوي أو, مقا... عفواً بلحظة. أو مقابل ما استدل به المشهور بحسب ما استظهره هو تارة نقول بأن هذه الصحيحة لا صلاة إلا إلى القبلة قلت وما حد القبلة قال ما بين المشرقي والمغربي قبلة كله تارة نقول هذه الروايه متعلقة بحكم ظاهري تقول يعتبر محاذاة الكعبة في حق البعيد والمحاذاة تتسع جنوه لما بين المشرقي والمغرب فهي في مقام بيان اتساع المحاذاة ولا علاقة لها بتوسعة ذات القبلة هذا مبنى آخر في فهم الروايات على المبنى الذي السيد الخوئي يقول أن المشهور فهمه من الرواية وهو أيضا فهمه أن هذه الرواية في مقام بيان شنو؟ توسعة القبلة صنعت تريد ريد والقبلة تتسع مو أن المحاذاة تتسع هي القبلة تتسع لما بين المشرق والمغرب على الواقعية هو يقود. يقول... يقول هذا ظاهر ظاهر اللفظ والتوسع الواقعي قال وما حد القبلة ما... ظاهره قاعد يوسع نفس القبلة حمل الرواية على التوسع الواقعي لدليل الوقت يرزوه لغوية شرطية الوقت وهو ولهذا ولهذا شيخنا وقع التعارض ولهذا هو يدعي التعارض لانه اذا كان مفاد هذه الروايه توسعه القبلة واقعا لما بين المشرق والمغرب وتلك الرواية تقول القبلة نفس نفس المسجد الحرام مقتضى ذلك تصاعدهما وتعارضهما. اللغوية رفعوها في حق العامل أما في حق الجاهل وغيره ترفع اللغوية بمقدار مقدار اللغوية عندنا. ممتاز. لحظة لحظة لحظة رفعنا العامل. ممتاز. بقي الجاهل يقول القدر المتاقد من الأولى فرض الجهة يتعارضا في فرض. الجهل لماذا خصصتموه بالجهل التقصيري بلا مقيد الوجه الذي ذكره في وجه في وجه النفسيامه ما عبرنا ما عبرنا النهر اليوم يا شيخنا النهر اليوم ما عبرنا احتاج الى سباحه اليوم النهر ما عبرنا يعني اللي ذكرها في فوائد النصيما تشمل الجهل القصوري ما عبرنا النهر يا شيخنا اليوم زين ويلاحظ على ما أفاده قدس سره الشريف. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول على كلام المشهور، فقد أفاد سيدنا قدس سره في صفحة تسعة عشر من نفس هذا الجزء، وهو الجزء الثاني عشر. أن صحيحة زرارة أجنبية عن بيان حكم الاستقبال وأنها في مقام بيان قاطعية الالتفات وليست في مقام بيان شرطية الاستقبال فقال في صفحة 19 قال يتوجه عليه يناقش المحقق الهمداني الذي استدل بها على حكم الاستقبال ويتوجه عليه ان الصحيح موردا واستشهادا ناظره الى حكم اخر اجنبي عن محل الكلام توضيحه ان هنا بحثين أحدهما في اعتبار الاستقبال في الصلاة مطلقا أو اختصاصه بالفريضه هل أن الاستقبال يعتبر في صحة الصلاة مطلقا أو يعتبر في صحة الفريضة هذا بحثا وثانيهما في قاطعية الالتفات إلى الخلف أو اليمين أو الشمال أثناء الصلاة في غير حال الاشتغال بالذكر يعني قاطعية الالتفات مطلقا ولو في الأكوان هل أن الالتفات قاطع كالحدث كانكشاف العورة فهو قاطع لصحة الصلاة وإن لم يكن في أجزاء الصلاة نفسها أم لا فهناك شنو بحثان زين فهذان بحثان مستقلان يقول السيد الخوي صفحه عشرين ومن هنا ذكرهما الفقهاء في مقامين فذكروا الاستقبال في باب الشرائط وذكروا الالتفات في باب القواطع ومحل الكلام ومحل الكلام مع الهمدان ومحل الكلام هنا هو الأول وهو اشتراط الاستقبال مطلقا حتى في غير الفريضة وأما الصحيحة فهي ناظرة إلى المقام الثاني وهو قاطعية التفات كما يرشد إليه قوله ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك يقول فإن ظاهر لسان هذه الرواية استقبل بوجهك مو مو برقبتك ولا بصدرك كلام في الوجه استقبل بوجهك القبلة ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول إن ظاهر لسانها وسياقها النظر شنو قاطعية الالتفات أن الالتفات يمينا أو شمالا قاطع لصحة الصلاة بعد المفروغية عن شرطية الاستقبال فبناء على ما فهمه سيدنا قدس سره في صفحه تسعه عشر وعشرين لا محل لدعوى جنوبي تعارض بين الصحيحتين اطلاقا فان الصحيحه الاولى ليست ناظره اصلا لشرطيه الاستقبال حتى يقال بانه لا معنى لبيانها بالنسبه لله عالم حيث انه عالم اذن فالقدر المتيقن منها جنون فرض الجاهل بل هي ناظره لقاطعيه الالتفات وقاطعيه الالتفات مطلقا او في خصوص الفريضه مما يصح بيانه من قبل الامام عليه السلام إذن فبالنتيجة الصحيحة الأولى أجنبية عن محل الكلام فلا يقع تعارض بينها وبين صحيحة زرارة الدال على توسعه القبله بحسب فهمه التوسعه الواقعية إذن ما ذكره من التعارض. بين الصحيحتين مخدوش بما ذكره نفسه من ان صحيحه زراره الاولى اجنبيه عن محل الكلام وثانيا هذا على فرض يعني نصير هذه المناقشه الثانيه مناقشه شنو مبنائيه هذا على فرض ان هذه الصحيحه اي صحيحه زراره الثانيه وهي قوله أين حد القبلة في مقام بيان التوسعة الواقعية وأما إذا قلنا بأنها في مقام بيان التوسعة الظاهرية أي أن البعيد الذي لا يشخص أين موقع القبلة فالمعتبر في حقه المحاذات، والمحاذات تتسع ما لما بين المشرق والمغرب فحينئذ لا علاقه لها بشرطيه القبلة واقعان كي يقع تعارض بين الروايتين واما اشكاله الثاني الاولى يظهر انها في والا لا معنى لقوله استقبل وجهك استقبل بوجهك وإلا لو كانت في مقام بيان الاستقبال قال استقبل القبلة قولوا استقبل بوجهك ولا تقلب بوجهك لسان واضح في النظر إلى الالتفات حكم الالتفات وإلا لا معنى لأن خذ استقبل بوجه الناس تدري أنه يستقبل بوجه يستقبل شنو؟ يستقبل بأذانه لا بيد يستقبل بوجه قولوا استقبل بوجهك معناه أنه ناظر للالتفات يعني خل وجهك شنو بإزاء القبلة لا تنحرف عنها وهذا موجود في بعض الروايات فتعمد بوجهك أو واقصد بوجهك هل لي على لا ولا تقليب هذا ليس تفريعا بيان بيان للمطلب استقبل ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك الاشكال الثاني على ما الاشكال الثاني الذي ذكره قدس سره مناقشة للاعلام بان الصحيحة الاولى بل الصحيحة الأولى مقدمة على الثانية لموافقتها للكتاب فهو مخالف لمبناه في الأصول فعندما نراجع مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 516 عشر من الطبعة الجديدة لموسوعته قدس سروه أفاد هناك بأن إطلاق الكتاب ليس مرجحا والسر في ذلك أن الإطلاق ليس من الظهورات اللفظية كي يقال بأن الكتاب دل على كذا وإنما الإطلاق من طريقين إما بحكم العاقل حيث يستنتج العقل ببركة مقدمات الحكمة أن المراد الجدي واقعا هو جعل الحكم على الموضوع على سبيل لا بشرطية فالإطلاق حكم عقلي وليس دالا لفظيا أو أن يقال الدال على الإطلاق عدم ذكر القيد لا أن الدال على الإطلاق هو اللافظ وعدم ذكر القيد أمر سكوتي عدمي وليس ظهورا لنفس اللافظ ونتيجة هذين الأمرين أن إطلاق الكتاب يختلف عن عموم الكتاب اذ تارة يكون الكتاب قد استخدم لفظ العموم فقال فَوَالِ وجهك شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَالِمًا كُنْتَ أَوْ جَاهِلًا أَوْ فِي جَمِيعِ حَالَاتِكَ فهنا يكون عامًا والعموم شنو مرجح لأحد المتعارضين على الآخر وأما إذا كان إطلاقًا وليس عموما أي أننا استفدنا من قوله بمقدمات الحكمة فولي وجهك شطر المسجد الحرام أنه يعتبر سواء كان عالما أم جاهلا فهذا بالإطلاق وليس بالعموم فبما أن الإطلاق ليس من الكتاب فكيف يقال إطلاق الكتاب مرجح والحال بأن الإطلاق ليس من الكتاب وإنما الإطلاق إما بحكم العقل أو من باب السكوت لا أن الإطلاق وصف للكتاب حتى يقال بأن الكتاب شنو مرجحون ولأجل ذلك إذا تعارض خبران ولأجل ذلك إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا لإطلاق الكتاب كما في محل كلامنا فإن إطلاق الكتاب شنو؟ ليس مرجحان بل أعظم من هذا يذكر بل لا مرجح لأحدهما على الآخر ويسقطان والسر في ذلك أن تعارض الخبرين تارة يكون بالظهور الوضعي وهنا نرجع إلى المرجحات أما إذا كان تعارض الخبرين أيضا بالإطلاق فرجعنا إلى المشكلة الموجودة في الإطلاق فإن تعارض الخبرين إذا كان بالإطلاق ليس تعارضا بين ذاتي الخبرين وما ورد من مرجحات باب التعارض انما هي ناظره لما اذا اختلف نفس الخبرين ولم يختلف نفس الخبرين وانما الذي اختلف شنو اطلاق هذا مع اطلاق هذا والحال بان وصف الاطلاق ليس شأنا لفظيا فإذا لم يكن شأنا لفظيا فلا يصح أن يقال تعارض الخبران واختلف الحديثان فيرجع إلى المرجحات بل لا محال يتعين تساقط الإطلاقين والأخذ بالقدر المتيقن من كل منهما أو يرجع إلى التخيير فراجع كلامه ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى والحمد لله مركز بين الخبر يقول <تصفيق> ما النظر هل يشمل العالم والجاهل؟ يقول ما ما يتعرضان. لا يقول ما يتعرضان إلا في الشمول للجاه مركز كلامه في الشمول للجاه النظر الشمول للعالم والجاهل